ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ إِنَّ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كذاب أشر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَرُ إِنَّا مرسل فتنة لَهُمْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ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 وَلَقَد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بِآيَاتِنَا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر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 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرناها إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا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 الله أكبر